يا ايها الانسان انك كادح الى ربك قدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِن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 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَا تُرْكَبُ النَّطَقَ عَنْ الطَّبَقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ النَّبِيّونَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ